وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزم عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصخر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبيكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوربي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابرات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الزيح غدوها شهر ورواحها شهر وأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِبْلِ رَبِّهِ وَمَن عَنْ أَمْرِنَا نُزِّقَهُمْ مِنْ عذاب السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَرِيبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من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 فلما خَرَّتْ تبيلت الجن أَنَّهُمْ كَانُوا كانوا يعلمون الغيب ما فِي في العذاب المهين لقد كان لسماء في مسكنهم آية جن سارعا يمين وشمال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 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسِنَا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 قل دعوا الذين زعمتم دون الله لا يملكون مطال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم, وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 فشيرًا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستهخرون عنه ساعة لا عنه ساعة ولا تستقدمون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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استطعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لبنما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال اتركوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أبوالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس ولكن هن أكثر الناس لا ينعمون وما أموالكم ولا أموالكم بالتي تقربكم عندنا نازل إلا من آمن إلا من آمَنَ وعمل صالحا فهؤلاء لهم جزاء, فأولئك لهم جزاء بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أما أولئك كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم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 من يصدكم عما كان يحبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين شخروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبل كم نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي, فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعذفهم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 شهيد. قل إن ربي يقلف من حق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يريد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا توك وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنتم لهم التلاوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياع من قبل إنهم كانوا في شك مريب